صوت العرب من القاهرة ذاكرة الشعوب أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية مصر ليبيا السعودية الجزائر البحرين أغانين سوريا أغانين. لبنان يا كل يا وطني يا اسمك يسموا يا سلاك تونس اغنينا المغرب السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب أغانينا إعداد شادي سمير انا محمود بن سالم الرواحي من سلطنة عمان مسقط اخترت لكم بعض الاغاني العمانية المشهورة اغنيه حبيب اليوم للفنان محمد المخيني كلمات سالم الصوري والحان مبارك عبيد الحسني ودرب الشاق ما يطوفه قالوا حنيك فوفه يمر جنبك ولا يسال I'm in عشاقة حبيبك ما له فاقة دائم عندي عشاقة لابس حجل في ساقه وتحت الحجل في والاغنيه الوطنية سلام للحي لحيانه للفنان الشاب صلاح الزرقالي كلمات حميد البلوشي والحان وتوزيع صلاح الزرقالي والشافي بأبيض أحمرنا أخضر سلام الحيد حيال سلام يا سامي يا طوفي بماد العين والشافي بأبيض أحمرنا أخضر سلام الحيد حيال تشيلك Just didn't intend to. Heaven can And it's ¡Es el سلطانة ما اتأخر ما اتأخر نيلة في أمر سلطانة سلام الحي لحيانا سلام يسار يا طوفي يسار يا طوفي وشوفي في أبيض أحمر الأخضر الحي سلام الحي لحيانا سلام الحي لحيانا وأغنية كل ما جيت للفنان سالم محاد والحان سالم محاد كل ما جيتي بزور الحباية أحصل المفتري واقف على الباب قلت يا مفتري ملك ومالي شوف حالك وخليني في حالي لن تقاضي ولا في الأرض ولي كيف تحكم على إنسان قد تابع جيتي شوف حالك وخليني بحالي لن تقاضي وانا في الأرض ولي كيف تحكم على إنسان قد تاب كلما جيتي باسرال كل ما جيت يوقف في طريبي بعد ما كان من أول صديقي قلت وش لي جرانك يا رفيقي بعد ما كنت نأوياك أحبابي كل ما جيت بازورا الحباي رفيقي طريقي بعد ما كان مين اول صديقي قلت ايش لي قرالك يا رفيقي بعد ما كنت انا اوياك احباب كلما جيت حيال منك ولا مك راح عمرك سداء في قوله وعتاب كلما جيت بذور الحبايب أحصل المفترق وقف على الباب قل لي لا تزيد وفار كلامك ما يفيد الندم بعد اتهامك لا عقل خجل منك ولا مك راح عمرك سدى في قا ولا كل ما بليس غرر جاء ونعب عقلك ما يفيد الاسف هذا وعذرك ليش هذا المشاكل وتعصب كلما تي بازور الحبي احصر المفتري واقف على الباب قلت له ما تخاف ربي وربك بليس غرر جاء ونعب عقلك ما يفيد <تصفيق> الأسف هذا وعذرك ليش هذي المشاكل وقت قل لما قيت بازو احناك ما شفنا ما سره كل ليلة تجينا ألف مرة فوق هذا معك خدعه وانا الصاب كلما جيت بازور الحبايب حصل المفتري وقف على الباب قال لي صحبتك فيها ما بره عرفناك ما شفنا ما سره كل ليله تقينا الف مره فوق هذا معاك خدعه وانا الصابر كل جيت بازور الحبايب حصل المفتري واطف على الباب اغنيه لا تبكي للفنان القدير سالم بن علي سعيد كلمات عوض بخيت والحان سالم علي سعيد لا تبكي ولا تزيدي عذابي لا تبكي كفار كل الذي بي لا تبكي ولا تزيدي عذابي لا تبكي كل أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب.